لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يبادون من حتى الله ورسوله يبادون من حتى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 ما ظنتم أن يخرجوا ظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله فاتأهم الله فاتأهم الله من حيث لم يحتسب بقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم.